ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سرعكم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية مبارك ايات ربهم الا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف ياتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون الم يروا كم اهلكنا من قبلهم من قرن مكن فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ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 وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أأَنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لَّا أَشْهَدُ وَإِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ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 انه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم اين شركاؤكم الذين فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ أُنظُرْ كَيْفَ كَذَّبُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ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 اطير الاولين وهم ينهون عن هوا يناون عن وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون ولو ترا اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نعد ولا نكذب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 خاسرا الذين كذبوا بلقاء الا حتى اذا جاءت المساعده بغته قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون وهم يحملون عوزهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون وما الحياه الدنيا الا لعب وله وللدار الاخرة خير للذين يتقون افلا تعقلون قد علم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبل فصبروا على ما كذبوا واؤذوا فصبروا على ما كذبوا واؤذوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولا قد جاءك من نبع المرسلين وان كان كبر عليك اعراضهم فان استطعت الت بتغي نفقا فان استطعت الت بتغي نفقا في الارض او سلمن في السماء او سلمن في السماء فَإِذَا تَأْتِيهِمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يُبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُل إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ, ولكن أكثرهم لَا يَعْلَمُونَ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُهَا وَمَا ومن دون لا طايري يطير بجناحا الا امم انفالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون والذين كذبوا باياتنا صم وبكم في الظلمات مَن يَشَأْ إِلَّا يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَوِ اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً فَهَلْ تَمْصُودُونَ إِيَّاهُمْ صَادِقِينَ بل يا تدعون فيكشف ما تدعون اليه ايشاء وتنسون ما تشركون ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء فاخذناهم بالباساء والضراء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 اخذناه بغته اخذناهم بغته فإذاهم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ أُنْذُرُكُمْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدُرُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً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 الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ, لهم من دونه وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ۚ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ مَا عَلَيْكَ مِن حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابٍ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِ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 وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ وَفُرٌ رَّحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسَنَّبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّي نُهيتُ أَن أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُل لَّا تَكُنْ لِيَ تَبِعًا وَهْوَ أَنكُم قَد ضَلَلْتُمْ إِذًا وَمَا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 قُلِ ٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَٰشِعِينَ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِى ءَايَٰتِنَا فأعرض, فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا۟ فِى حَدِيثٍ غَيْرِهِۦ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 أَلاَ إِلَيْكَ الَّذِينَ أَبْسَلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ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 جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ مَاذَا رَبِّي فَلَمَّا فَأَل قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ مَاذَا رَبِّي فَلَمَّا فَأَل قَالَ لَيْلَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَ لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ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 وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَ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 الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم مع لقومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم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 شَاءَ مِن عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَٰؤُلَاءِ قَوْمًا لَّيْسُوا بها بِكَافِرِينَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِ هُمْ يَقْتَدُونَ ۖ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ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 وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباءكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب عظيم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 ومن اظلم ممن افترا على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سنزل مثل ما انزل الله ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه والمل اخرجوا انفسكم اليوم تجزعون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله بما كنتم تقولون على الله غير الحق وَكُنْتُمْ عَن آيَاتِي تَسْتكبرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلَناكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ أَن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 ذالِقُ الإِصباحِ وَجَعَلَ اللَّيلَ سَكَنًا وَالشَّمسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَقَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرّ وَمُسْتَوْدَعَ وَذَكَرَ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا أَنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ وَجَنَّاتٍ مِن أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانُ مُشْتَبِهًا وَغَيْرُ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ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 لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَفُ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا نَتَعَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاصْبُبْ اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَ يعملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبههم بما كانوا يعملون واقسم بالله جهد ايمانهم لئن جاء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 يُحيي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرّا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم ولا يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقلترفوا ما هم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 انَّهُ مُنَزَّلٌ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِذ تُطِع أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ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 وَقَالَ أَهْلُهَا مِنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ نَعْمَتْ مُسْتَقَرُّكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسول منكم يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على سِينا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ذَلِكَ أَلَمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِالظُّلْمِ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ وَلِكُلٍّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ ربك الغني ذو الرحمه ان يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما عاشكم في الدنيا قوم اخرين ان ما توعدون لات وما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 لِيَلْبَسُوا وَلِيَلْبَسُوا عَلَيْهِمْ دِينُهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ شَاءَ إِلَّا مَنْ نَشَاءُ ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله علي افتراءا عليه سيجزيه بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصه لذكورنا خالصه لذكورنا ومحرم على ازواجنا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 قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشى جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من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 إِنَّهُ لَكُم عَدُوٌّ نَبِيٌّ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنْ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ أَنَّ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَن يُؤَنَّثَيْنِ أَمْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامٌ فَيَئِين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقل اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنفين أن اشتملت عليه أرحام الأنفين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 و الذكر غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل الذي يضفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملته سهورهما او الحوايا او الحوايا ان ما اختلط بعظم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 شراكنا ولا ابانا ولا حرمنا ولا حرمنا امي شي كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرَصُونَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ أَلْهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلْ لَنَا شُهَدَاءُ أَمْ هُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا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 وَبِعَهْدِ اللَّهِ أُنْفُ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون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 عنفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا قل انتظروا انا منتظرون ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شياعا لست منهم في شيء انما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 لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين قل اغير الله ابي غير ربه وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازره وزر اخرى ثم إِلَى رَبِّكُمْ نُرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ 119. سريع العقاب وإنه لغفور رحيم